Allahum mahdina man hadiit wa'afina fi man 'afaiit wa'tollana fi man towlaiit wa'barik lana fi ma a'atayit wa'qina sharr ma qadayit innaka tawdhi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 O nafis karba al-makroobin, waqadiddeen an al-madinin. اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا اجمعين اللهم بارك لنا في مسجدنا هذا اللهم بارك بمن بنا وارحم من بنا واغفر لمن بنا وعمره وعمره و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 اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه اللهم وارحمنا في وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور اللهم ألبس الشيخ خليفا لباس الصحة والعافية اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه وأعوانه وإخوانه لهداك واجعل أعماله الصَّالِحَةَ في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن في ديارنا الله من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز اللهم أعز الإسلام والمسلمين ذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في سوريا اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين اللهم أصلح أحوال المستضعفين من المؤمنين في كل مكان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 جزاءه بيدك وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله اكبر